وَلَهُ من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون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 وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر مِنْ قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت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 الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه اف انتم له منكرون ولقد اتينا ابراهيم رشدة من قبل وكنا به عالمين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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بِنَفْلٍ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فعل الْخَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لنا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ التي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفَسَادَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ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 وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه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 وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ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 الاکبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطوي السماء كطيس الجل للكتب كما بدا انا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين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 قال رب احكموا بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون